ومن يشاق الله فَإِنَّ الله شديد العقاب ما قطعتم من لينة تَرَكْتُمُهَا تركتمها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين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 ما أفا الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول فلله وللرسول ولذ القربة واليتامى والمساكين وبن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه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 والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا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 وَلَتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّمَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم اولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزين.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 والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك.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 يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز وَهُوَ العزيز الحكيم.